من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلت جوف عتو ولفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِيهِ أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إن 119. العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين 110. فلما رأوه زلفة سين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 أنكم مغرون فمن يأتكم بما إن